صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين في روايه أن ان عمر رضي الله عنه كتب هذه من التوراة لموافقتها ما في كتابنا هل يستفاد من هذا قد قد يكون يعني قد يكون لكن الحديث هنا قال ورأى في يد عمر ابن الخطاب قطعه من من التوراة والذي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 قال لو كان موسى حيا وموسى من اولي العزم من, من الرسل وأفضل افضل من, من الخضر بلا ريب وقال عليه الصلاه والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فكيف يدعي اقوام امورا واعمالا ثم يزعمون كذبا ايضا وزورا انهم اخذوها من الخضر فيقال لهم يعني في, في في الرد عليهم من خلال هذا الحديث وإلا الردود عليهم لها وجوه كثيرة لكن كما طلب السائل من خلال هذا الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا التبع وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام وراه فيها قطعة من التوراه في يد أصحابه أحد أصحابه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فهذا وجه مستفاد من هذا الحديث في الرد على من يعملون اعمالا ويزعمون انها متلقات عن الخضر ثم هؤلاء منهم من لا يزال يزعم ان الخضر الى الان ياتيه والخضر له وجود له الآن بل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اخبر اصحابه أنه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 ومع ذلك لا يزال من الناس من يدعي يد أن الخضر موجود ثم يمارسون اعمالا منكرة وبدعا محدثة ويقولون هذه أخذناها من الخضر أو أخذها أشياء من الخضر ويزعمون أنه يحضر مجالسهم ويشهد احتفالاتهم ويجتمع بهم وهذا كله من الكذب والافتراء نعم هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ